أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عما سأتم الله جهال العمال وما يدرك معله يذكر أو يذكر فتى فعل الذكر. وَمَا فَأَتَتْهُ تَصَدَّى وَمَعَلَيْكَ مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلق فقدره ثم السبيل لينظل الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا قَدَاءٍ طُغِرَ الْبَاء ووجوب يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوب يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أناسة